الحديث الحادي عشر. قال عن الحسن بن علي عن الحسن بن علي سبّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته. سبّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته. رضي الله تعالى عنه قال. حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك قال رواه النسائي والترمذي وقال حسن صحيح كيف عندكم في النسخة عن ابي محمد يعني بدأ بكنيته قال عن ابي محمد الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم والمراد بالسبط يعني ابن البنت ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم يقال له السبط واما ابن الابن فيقال له الحفيد وريحانته صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عن قال حذبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الحسن كان صغيرا ويوم أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني لما يبلغ العشر سنوات دون العشر لأن علي رضي الله تعالى عنه تزوج فاطمة رضي الله تعالى عنها في السنه الثانيه من الهجره والنبي صلى الله عليه وسلم توفي بعد السنه العاشره فيكون عمر الحسن عند وفاه النبي صلى الله عليه وسلم ما بين السابعه والثامنه وهذا الحديث من الاحاديث التي يستدل بها اهل العلم على ان طالب الحديث له ان يتحمل دون سن البلوغ يعني التحمل يكون دون سن البلوغ لكن الاداء هو الذي يشترط فيه التكليف يشترط فيه التكليف بخلاف التحمل فإن التحمل لا يشترط فيه شيء فيقبل من الطفل إذا كان مميزا ويقبل من الكافر ويقبل من المجنون يعني عند التحمل لكن إذا أراد الأداء لابد أن تتوافر فيه شروط الأداء أما عند الأداء فلا بد من توافر الشروط ويضربون لمسألة التمييز هذا الحديث وحديث محمود بن الربيع الذي يقول إنه عقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مجدًا مجه في وجهه من بئر او من دلو شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم في بيتهم وبين عمره اذ ذاك خمس سنوات وكذا يشير اهل العلم الى انه يجوز تحمل الكافر بقصة ابي سفيان يوم ان دعاه رقلا وساله عن النبي صلى الله عليه وسلم اسئله كثيره فانه حكى عنها وتحملها وهو كافر ثم انه بعد ان اسلم اداها وقبل اهل العلم منه ذلك هذا الحديث نلاحظ فيه انه من جوامع الكلم حيث جاءت الفاظه يسيرا دع ما يريبك الى ما لا يريبك ويدخل ويندرج تحت هذا الحديث معاني كثيرة لانه يعد اصل في مبدأ اليقين والشك مبدأ التعامل بين اليقين والشك ولذلك علق الامام ابن رجب رحمه الله على هذا الحديث قائلا هذا الحديث خرجه الامام احمد والحديث لم يخرجه الشيخان وانما اخرجه النسائي والترمني من اصحاب الكتب السته ولم يخرجه ابن ماجه بالاضافه الى البخاري ومسلم قال هذا الحديث اخرجه الامام احمد والترمذي والنسائي، اما احمد ففي المسند قال ابن حبان يعني في صعيحي والحاكم يعني في مستدركي من حديث بريد ابن ابي مريم عن ابي الحوراء عن الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه قال وصحوحه الترمذي وابو الحوراء السعدي قال الاكثرون اسمه ربيعة بن شيبان ووثقه النسائي وابن حبان وتوقف احمد في ان ابو الحوراء اسمه ربيعة بن الشيبان وما ليل التفرقة بينهما يعني انهما شخصان وليس شخصا معهم وقال الجوزجاني ابو الحوراء مجهول لا يعرف قال وهذا الحديث قطعة من حديث طويل فيه ذكر قنوت الوتري يعني يرويه الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم وعند الترمذي وغيره زيادة في هذا الحديث وهي فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبا ولفظ ابن حبان فإن الخير طمأنينة وإن الشر ريبا قال وقد أخرجه الإمام أحمد بإسناد فيه جهاله عن أنس يعني على أنه شاهد عن أنس حيث يشهد لحديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك قال وخرجه من وجه آخر أجود منه موقوفا على أنس يعني الموقوف أجود من المرفوع والسبب اختلاف الرواد قال وخرجه الطبراني من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا أي فيكون يكون شاهدا آخر لحديثه الحسن؟ قال أبا رقطني وإنما يروى هذا من قول ابن عمر يعني أن الصحيح إنه موقوف وعن عمر يعني إن عبد الله بن عمر يرويه عن أبيه ويروى عن مالك من قوله. يعني من كلام الامام مالك ويعتبر في هذه الحال حديث مقطوع لان مالك رحمه الله من اتباع التابعين